له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء أما بعد فهذه الليلة المباركة الشريفة أيها الكرام ليلة الجمعة التي تزهر سماؤها وتضيء أنوارها بكثرة صلاه المحبين على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة الشريفة وهم يستشعرون دوما قوله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة وإننا لفي مكان شريف مبارك في رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمه منتظرين الصلاة إلى الصلاة فخير ما يغتنمه المرء في ليلة كهذه في مكان كهذا في جلسة عظيمة يؤجر عليها كهذه هو الاشتغال بما خصت به هذه الليلة الشريفة من جليل العمل وصالح القرب التي يجدها المرء أوفر ما تكون في صحيفته يوم يلقى الله ألا وإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة من جليل العمل الصالح الذي طال استكثر منه الصالحون في هذه الليلة المباركة ويوم غد المبارك الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة تغشى المؤمن بكثرة الصلاة والسلام عليه وهو يعلم تماما قوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فعشر صلوات عبد الله لك من الله كلما قلت اللهم صل وسلم على رسول الله هذه الصلاة المباركة التي تغشاك من ربك هي رحمته بك سبحانه صلاة الله عليك ثناؤه عليك وذكرك في الملك الأعلى صلاة الله عليك إذا بلغتك وأحاطت بك وجدت الرحمات وانكشفت عنك الكروبات وتحقق ذاتك الأمنيات صلاة الله على نبيه غاية المنى وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أيضا ننال بها المنا لما ينالنا من ربنا سبحانه وتعالى في مجلس كهذا أيها الكرام ما زلنا نقلب الصفحات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حقوقه على الأمة بحجم الدور العظيم والرسالة الكبرى التي, التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه طيلة مدة بعثته وما كان لها من الأثر الممتد إلى اليوم وإلى يوم القيامة نحن نتكلم عن أعظم حق لبشر على بشر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته هذا الكتاب الذي ما زلنا نقلب صفحاته ونتدارس مسائله كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لقاضي عياض ابن موسى ليحصب رحمة الله عليه ومازلنا في الباب الأول الذي جعله المصنف رحمه الله في ذكر المكانة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه وأتينا على منتهى الفصل الثالث الذي جعله رحمه الله تعالى فيما ورد في خطاب الله تعالى إياه مورد الملاطفة والمبره ومضت بكم الآيات التي كان فيها التي كان فيها لطيف الخطاب من رب الأرباب إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام في مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم وقوله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا ووقف بنا الحديث عند آية سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله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 ثم عزاه وانسه بما ذكره عما قبله ووعده النصر بقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقرجاءك من نبأ المرسلين فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجادلونك كذبا فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف من قرأ لا يكذبونك بالتخفيف لا يكذبونك. من قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا, يجد لا يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي لا يقولون إنك كاذب. وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب. وقيل لا يعتقدون كذبك ومنما ذكر خاص هذا هذا ختام ما جاء به المصنف رحمه الله تعليقا على ما أورده في الكلام على قول الله سبحانه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والمصنف رحمه الله قد أتى بهذه الآية في سياق ما في القرآن الكريم من لطيف الخطام لرسول الله عليه الصلاة والسلام فانظر كيف لما اشتد عليه الأذى صلى الله عليه وسلم وآلمه أشد الألم تكذيب قومه له ومعاندة قريش وصدها عن سبيل الله في إزاء ذلك كله يأتي قول الله سبحانه له قد نعلم أن محمد إنه لا يحزن كالذي يقولون وما الذي كانوا يقولون لطالما قالوا ساحر وكذاب وشاعر ومجنون ولطالما قالوا إنه يفرق بين الرجل وزوجه وبين المرء وأبيه وأمه ولطالما تبعوه بالأذى من هذا القبيل فقال الله له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون لكن لطيف الخطاب هنا في الآية في قوله سبحانه فإنهم لا يكذبونك يعني ثق تماما أن الذي يصدر عنهم من أذن وتكذيب ومعاندة ليس لأنهم يتهمونك بالكذب فإنهم لا يكذبونك يعني لم تزل يا محمد عندهم في دواخل نفوسهم أمينا ثقة صادقة والله إن في ذلك من عظيم التسدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطيب معه كل, كل أذن في القلب وما يبرأ معه كل جرح لأن الموقف الذي يصيب الإنسان من المعاندة والمخالفة والأذى هو أن يكون في مقام الاستصغار أو الهوان والاحتقار وربه عز وجل خالق الخلق المطلع على الغيب يقول له يا محمد إنهم لا يكذبونك فما هو إذن؟ وما الذي يحملهم على ما هم عليه؟ قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هو استكبار عن قبول الحق إذن هو ليس جرحا لشخصك يا محمد وليس انتقاصا لذاتك، بل لم تزل عزيزا لم تزل رفيع الشأن لم تزل محترما مهابا هذا هو الذي في داخل أنفسهم يخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عبد الله إذا هذا كان شيئا أخبر عنه الله في قلب امرئ يكذب الله ويكذب رسوله عليه الصلاة والسلام وأبى وعاند وأصر على الكفر ومضى في غيه يعمه ويبتعد عن الصراط المستقيم إذا كان هذا كذلك والله عز وجل يخبر عن حاله أنه غير مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إذا كان الله قد ألقى له هذه المكانة والله عز وجل قد جعل له هذه المهابة وهذا الاحترام والوقار والتصديق والاعتمان والثقة في قلب المكذب والمعاند والكافر فماذا يجب أن يكون عليه الحال في قلب المؤمن المطيع المتبع المصدق بنبوته فضلا عن أن يكون قد بذل قلبه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون قد أزهر في قلبه نبت المحبة طاعة واتباعا واستنانا هو والله إنما يكون في أعظم منازل القلوب احتراما ومهابة ووقارا وهو كذلك قلب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عليك أن تفتش في دواخل صدرك عن هذا المعنى العظيم ستجد ستجد يقينا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أنت نعم في قلبك له المكانة العظمى وله المنزلة التي لا ينبغي أن ينافسه فيها أحد وما عليك إلا أن تعتني بذلك غاية الاعتناء ثم تنظر إلى أثر ذلك كيف يجب أن يكون في حياتك وكيف تكون السنة عامرة مزهرة مضيئة وظلا تسير به في طريق السنة تحذو خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقتفي أثره خطوة بخطوة يدفعك فيه الحب ويقودك فيه هذا المنزل الكبير له في قلبك عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله إن الآية فإنهم لا يكذبونك قرئت بقراءتين كلتاهما صحيحتان فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف وهي قراءة أهل المدينة الإمام نافع وقراءة الكسائي وإنهم لا يكذبونك قراءتان صحيحتان قوله فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف من الفعل اكذب وقوله لا يكذبونك بالتشديد من الفعل كذب يكذب قال المصنف رحمه الله فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا أي لا يجعلونك كاذبا وهذا في غاية إثبات تصديقهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك بمعنى أنهم أصلا لا يجعلونك كاذبا في نظرهم وهذا فرق بين أن تكون في نظر امرئ من الصادقين ويكذبك في خبر ما فيقال قد كذبك لكنك عنده لست بكاذب إنما هو في هذا الخبر لم يصدق الذي نطقت به فهو ها هنا, هو ها هنا كذبك لكنك عنده صادق أما قوله فإنهم لا يكذبونك هذا أبلغ في إثبات صدقه عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم لا يحلونه أصلا مرتبة الكذب في أنظارهم إطلاقا فإنهم لا يكذبونك ولهذا قال رحمه الله فمن قرأ بالتخفيف لا يكذبونك فمعناه لا يجدونك كاذبا أي لا يجعلونك كذلك وقال الفراء والكساء لا يقولون إنك كاذب وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه ليس لهم طريق إلى إثبات ذلك بحال ومن قرأ بالتشديد لا يكذبونك قال فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب وقيل لا يعتقدون كذبك وعلى كل الأمرين فإن إثبات الصدق له صلى الله عليه وسلم في نفوس وقلوب المكذبين المعاندين ثابت بنص القرآن فغيرهم من المؤمنين المتبعين لأمته المنقادين على ملتهم أولى بأن يكونوا أكثر تصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي لطالما قلنا إنه يجب أن يثمر حبا وطاعة واستنانا بسننه عليه الصلاة والسلام نعم، ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال تعالى يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داوود يا عيسى يا زكريا يا يحيى ولم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول ولم يخاطب ولم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر نعم هذا باب آخر من لطائف الخطاب القرآني من ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن الله إذا خاطب نبيه في القرآن صدر الخطاب بقوله يا أيها النبي ويا أيها الرسول أو يا أيها المزمل يا أيها المدثر وغير خاف عليكم أن المرأة إذا خوطب بوصف من الأوصاف يجدنب فيه ذكر اسمه الصريح فإنما محمل ذلك غاية الاحترام فنحن مثلا في مقامات البشر يربأ أحدنا بالنفسه أن ينادي من يحترم باسمه الصريح أبا كان مثلا أو اخا أكبر أو معلما وشيخا أو رجلا محترما ذا جاه ومنزلة الأمراء والوجهاء وأصحاب المسؤولية يأبى المسلم يأبى العاقل بالادب والاحترام أن يناديه باسمه الصريح فيجعل محل ذلك لقبا للإجلال والاحترام فهذا كذلك ورد في القرآن فإن الله إذا أراد خطاب نبيه قال يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهكذا فأنت ترى الخطاب يصدر بيا أيها النبي يا أيها الرسول ولن يصدر في القرآن آية واحدة يا محمد افعل كذا يا محمد مر قومك بكذا هذا بيان صريح في عظيم الملاطفة التي يجدها نبينا عليه الصلاة والسلام من خطاب ربه له في القرآن في حين أن ذكر الأنبياء الآخرين عليهم السلام جاء صريحا لأسمائهم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبه وفي آيات يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى وتجد هذا متكررا فينادى الأنبياء بأسماءهم في القرآن وليس في هذا منقصا لكن أن يكون النداء لنبينا صلى الله عليه وسلم بالأوصاف الجليلة بالنبوة بالرسالة يا أيها المزمل يا أيها المدثر فهذا أيضا إلماحة لطيفة إله هذا الباب اللطيف من خطاب الله عز وجل له كما قال المصنف رحمه الله في ملاطفته إياه على وجه المبرة كل ذلك جزء من الآيات التي ساقها المصنف ختم بها رحمه الله الفصل الثالث الذي جعله في هذا المعنى اللطيف هي لبنة يا أحبة تبنى فوق اللبنات الأخرى ما مسيرنا في هذا الكتاب فيما مضى من الفصول ولا ما سيأتي إلا والله تثبيت لهذا المعنى الكبير ما هو؟ هي المكانة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى عند رب العالمين عند إله الأولين والآخرين عند خالق السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن أجمعين عند رب هذا الكون وخالقه الذي لا ينفعه سبحانه وتعالى عبادة العباد ولا يضره عصيانهم المستغني عن خلقه أجمعين ومع ذلك فإنك تجد أن من خلق الله عز وجل كلهم إنسانا بواهه الله عز وجل منزلة الرفيعة وجاء في القرآن آيات متعددة على أنحاء متفاوتة فيها إثبات هذه المكانة الرفيعة فقط لتعلم أن له عند ربه تلك المكانة فيجب أن يكون له في صدرك في بالغ الحب وصادق الاحترام وجليل الوقار ما ينبغي أن يكون عليه ما هو لائق به بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام لما ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل الثالث شرع في الفصل الرابع ولا يزال يطوي الفصول تبع الفصول يثبت هذه المعاني بوجوه متفاوته فأتى بالفصل الرابع في قسمه سبحانه وتعالى بعظيم قدره اقسام الله في القرآن بقدر رسول الله ومنزلته عليه الصلاة والسلام نعم الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله تعالى أقسم بحياه أحد غيره وقال أبو الجوزاء ما أقسم الله تعالى بحياه أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده اللهم صل وسلم وبارك عليه يقسم ربنا سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه كما شاء سبحانه وفي كتاب الله عز وجل العديد من القسم الإلهي أقسم الله بأزمان متفاوتة فقال والعصر والفجر والضحى وأقسم بأجزاء من اليوم فقال والليل إذا يغشى وقال والفجر وقال والنهار إذا تجلى وأقسم سبحانه وتعالى بمخلوقات عظمى في هذا الكون فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وهذا كثير جدا في كتاب الله أقسم الله بالعديد من خلقه بالسماء ونجومها وبالأرض وبالافلاك وبالأزمان وبالأوقات بل وببعض النباتات والتين والزيتون وبالجبال وطول سينين هذا القسم في القرآن بكل من له صلة بالعلم بتفسير القرآن يحمل على معنى التعظيم بالمقسم به والله عز وجل إذا أقسم بشيء من خلقه فمحمل ذلك على التنويه بذكره ولفت الأنظار إلى عظيم خلق الله تعالى فيه وجليل دلالته على وحدانية الله وملكوته وعظيم استحقاقه لما خلق الخلق من أجله وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية هذا باب القسم في القرآن وهو كثير متعدد جاء بعضه في أثناء السور وجاء أكثره في مفتتح كثير من السور بل أقسم الله حتى بكتابه صاد والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد حاميم والكتاب المبين فهذا القسم المتعدد يدل على عظمة المقسم به فأقسم الله بكتابه وأقسم بكثير من خلقه وأقسمها هنا في هذه الآية بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأجر هذا القسم مجرى ما تقدم في القاعدة في قسم الله سبحانه وتعالى في القرآن فإنما يدل على عظيم ما أقسم به وعلى التنويه بشأنه وجلالة قدره وقد حصل هذا في القسم بعمر أو بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون والآية في سورة الحجر في ذكر الإخبار عن شأن قوم لوط وما أحاط بهم من طمس البصائر وانتكاس الفطر وإتيان الذكور من دون النساء والوقوع في الفاحشة حتى بعث الله تعالى إليهم رسولا يحذرهم وينبئهم فعتوا وأصروا وتمادوا في طغيانهم يعمهون فجاءت الملائكة ضيوفا وجاءت تنذر وجاءت تخبر نبي الله عز وجل بالارتحال فتمالأ القوم على التواطؤ على الضيوف وهم جنس من خلق الله من الملائكه تمثلوا في صورة بشر لكن مطموس البصيرة لا يهتدي إلى شيء من نور الحق إطلاقا فأخبر الله عز وجل عن ذلك كله فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون خاف لوط عليه السلام أن يتآمر قومه على شيء يسوءه في ضيفه قال واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد لما اغلقت الأبواب ويأس لوط عليه السلام جاء الأمر بالارتحال وبنذارة الله عز وجل بأن يقلب عليهم الأرض ظهرا لبطن وأن يمطر عليهم من السماء حجارة من سجيل منضود قال الله مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد في هذا السياق لما يأس لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يخبر عليه السلام أن الاولى بهم اتيان البيوت من أبوابها واستحلال نكاح النساء بما أحل الله واجتناب ما هم فيه فجاء قوله تعالى لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعني قد أغلق الباب دون هداية القوم وأخبر الله عز وجل أنهم يتمادون فقال لا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال الله بعدها فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل هذا القسم كما قال القاضي عياضون رحمه الله اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين العمر ولكن فتحت لكثرة الاستعمال لعمرك ومعناه وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك والمعنى واحد يقول القاضي عياب وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف أي والله أن يقسم الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فما ظنك بمنزلة حياته في هذا الكون وقد أقسم الله تعالى بها ما عساك أن تقول في عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعيشه وحياته التي اكتست أنوارها بنور بعثته لما جاء إلى الأمة بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا يحمل بين جنبيه الرأفة والرحمة بالأمة يدلهم على الخير ويقودهم إلى الجنة ويحذرهم من الشر ويخاف عليهم صلى الله عليه وسلم أي حياة هذه أتظن أنها حياة كحياة باقي البشر كلا والله وقد أقسم بها رب البشر ولم يقسم بحياة أحد سواه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 في معنى الآية أنه قسم بحيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن كثير رحمة الله عليه أقسم تعالى بحيات نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض قال ابن عباس ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحيات أحد غيره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحياتك يا محمد إن قومك من قريش لفي سكرتهم يعمهون ثم ساق أثر ابن عباس رضي الله عن الجميع هذا المعنى أيها الكرام تتابع عليه مفسر كتاب الله سبحانه وتعالى أن المخاطب في قوله لعمرك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن القسم وقع بعمره وحياته وعيشه وبقائه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام دلالة دلالة على عظيم حياته واختلافها عن حياة باقي البشر ومنزلة عمره وبقائه وعيشه في أمته وأن لها من الأثر والبركة ما هدى الله تعالى به الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور إلا أن بعض المفسرين لمح في الآية معنى آخر وهو أن الخطاب هنا للوط عليه السلام لأن السياق في شأن قوم لوط والخطاب عن لوط وقومه وهذا أولى إلى تناسب السياق وأدعى إليه أن يكون الخطاب من مبدأ قصة لوط إلى منتهاها حديث عن لوط عليه السلام وقومه والخطاب في الآية إليه يقول القاضي ابن العربي أبو بكر رحمة الله عليه يقول رحمه الله قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون ثم ساق أثر ابن عباس والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابن العربي رحمه الله وهذا كلام صحيح يعني ما نقل عن المفسرين وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط يناقش ابن العربي رحمه الله دون أن يتجرى ابن العربي من علماء القرن الثامن الهجري والتاسع وما بعد يخبر أنه لما نظر في كلام المفسرين قبله وجدهم متفقين على أن الخطاب هاهنا لرسول الله والقسم بعمره وحياته عليه الصلاة والسلام لكنه وجد أن السياق القرآني كله حديث عن قوم لوط والحديث عن لوط والخطاب له عليه السلام فقال لا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياه لوط يقول ما الاشكال لو قلنا إن قوله تعالى لعمرك الخطاب للوط عليه السلام والقسم فيه بعمر لوط عليه السلام انظر ماذا يقول يقول وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياه لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء ثم اسمع ماذا يقول فكل ما يعطي الله للوط من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمد ضعفاه صلى الله عليه وسلم لا تظن أنه لو صرفنا الآية إلى أنه الخطاب للوط أنها أن هذا سيكون شيئا من حجب الكرامة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا يقول فكل ما يعطي الله للوط عليه السلام من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمد ضعفاه ليش؟ قال لأنه أكرم على الله منه أولا تراه والخطاب لابن العربي رحمه الله يقول أولا تراه قد أعطى لإبراهيم الخلة ولموسى التكليم واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى التكليم فأعطى إبراهيم صفة الخلة وهي مرتبة شريفة رفيعة خالص المحبة وأصدقها وأعطى لموسى التكليم وأعطى ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وسلم فهل إثبات الخلة لإبراهيم منقصة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل إثبات التكليم لموسى عليه السلام منقص في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام ابدا هو يقول ثبت ان ما اعطى الله عز وجل للأنبياء الآخرين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما أعطهم الله من الشرف والمكان فقد ثبت لرسولنا عليه الصلاة والسلام ضعفه وذلك لأن له من المنزلة ما ليس لغيره من إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقول رحمة الله عليه فإذا أقسم الله بحياة لوط يعني الهب أن هذا القسم على ما نصحح ونرجح انه قسم بحياه لوط قال فاذا أقسم الله بحياه لوط فحياه محمد ارفع صلى الله عليه وسلم يقول سيكون هذا إثباتا لشرفه عليه الصلاة والسلام إذا ثبت هذا للوط من باب الأولوية يقول ولا يخرج من كلام إلى كلام آخر غيره لم يجري له ذكر لغير ضرورة يعني أن السياق القرآني في سورة الحجر عن لوط عليه السلام وقومه ما ذكره ابن العربي يا إخوة ها هنا ليس, ليس هدما لما قاله المفسرون رحمة الله عليهم أجمعين لكنها مناقشة علمية فيها شيء من لفت النظر إلى أنه لو افترضنا أن الآية ستحمل على الخطاب لوط عليه السلام فلا تظن أنها حاجبة للشرف وهذا القسم عن حق حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنزلتها عند ربه يقول بل هي لا تزال إثباتا على عظيم مكانته جاء الإمام القرطبي رحمه الله بعد ابن العربي وذكر كلامه فعقب عليه فقال ما قاله حسن فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياه محمد صلى الله عليه وسلم يكون كلاما معترضا في قصة لوط وقال القشري وأبو نصر في تفسيره ويحتمل أن يقال يرجع ذلك إلى قوم لوط أي كانوا في سكرتهم يعمهون وقيل لما وعد لوط قومه وقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قالت الملائكة يا لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ولا يدرون ما يحل بهم صباحا يعني من عقاب الله الذي أنذرهم به فساء صباح المنذرين والمقصود أنه أطبق المفسرون رحمة الله عليهم على أن المعنى في قوله لعمرك قسم من الله سبحانه بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم وكما قال القاضي عيام فيه من نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف ما لا يخفى وأثر ابن عباس رضي الله عنه صريح في هذا المعنى وما ذكره ابن العربي رحمه الله مدارسه ومذاكرة ومناقشة لا تتجاوز نظرة علمية من إمام علم أبداه رحمه الله وجها ومع إثباته لا يزال يثبت مزيد التشريف في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي التنبيه يا كرام إلى أن إقسام الله سبحانه بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم يحمل على ما مضى ذكره ألا وهو تعظيم حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلالة منزلتها وعظيم مكانتها لكنها لا تجعل ذلك جائزا لنا معشر البشر أن نقسم بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يصح ما يدرج على بعض الألسنة من القسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن باب اولى حياة غيره فلا يقال وحياتك وحياة أبيك وحياة امك ولا وحياة النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين اثنين الأول أن قسم الله بشيء من خلقه لا يصلح أن يكون دليلا لنا أن نقسم بها فهل يجوز لنا أن نقسم بالفجر وبالسماء وبالليل وبالنجم وقد أقسم الله بها الجواب لا لكن الله له أن يقسم بما شاء من خلقه أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بما أذن الله لنا أن نقسم به فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرت فجاء النهي عن ذلك إطلاقا فلا يجوز القسم ولا يصح الاستدلال بجواز القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بحياته استدلالا بقوله لعمرك لألا يقول قائل هذا الله قد أقسم به فإذا نقسم به ويدل ذلك على الجواز والجواب أن الله الذي أقسم به هو الذي منعنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من أن نقسم بغير الله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت فلا يجوز القسم على هذا النحو استدلالا بالآية والله أعلم نعم وقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء ذكر أن منها طاها وياسين اسمان له وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم هذه آية يا سين والقرآن الحكيم وطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هناك يا أحبة سور في القرآن افتتحت بهذه الحروف التي يسميها العلماء الحروف المقطعات في أوائل السور وهي أربعة عشر حرفا جاءت في نحو ثمان وعشرين سورة مثل الف لام ميم وألف لام را وياسين وحاميم وطه ونحو ذلك ها هنا اقوال عديده لاهل العلم المفسرين في معاني هذه الايات كل ذلك اتجاه الى ان الله لما خاطب العرب وكانت اعظم ما يملكون في حياتهم هو اللسان والفصاحه والبلاغه وانشاد الاشعار كان هذا القرآن بفصاحته من أعظم المعجزات والدلائل على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم فتحداهم من الاتيان بمثله أو بعشر سور أو بسورة منهم ومع ذلك عجزوا فجاء هذا اللون من الخطاب ألف لا ميم على غير على غير معاهدته العرب لا في الخطاب ولا في المناظرات ولا في إنشاد الأشعار ولا في التفاخر ولا المباهاه ما حفظت العرب أن عربيا يقول لآخر يخاطبه حاميم أو يقول له الف لام را ما عهدت ذلك فكان وجود هذا في القرآن حقيقة شيئا مدهشا ملفتا لأنظار العرب التي ما عهدت هذا النوع من استعمال اللغة العربية لا في شعرها ولا في نثرها فاتجه عدد من المفسرين إلى أن هذه الحروف هي رموز لمعان فقال بعضهم اختصارات ألف لام ميم يعني الله وجبريل ومحمد الألف الله واللام جبريل والميم محمد قاف قيل اقسام بالقمر وقيل اقسام بجبل عظيم نون قيل هو جبل وقيل حوت عظيم هو اتجاهات مهما رأيتها بعيدة كانت محاولة لإثبات أنها كلمات أو حروف ترمز إلى كلمات يراد الإشارة إليها وأن معناها غامض ويهتدي إليه القلائل ممن وسع الله في العلم والنظر فأدرك المراد فيما ذهب المحققون وكثير أيضا من المفسرين إلى الإمساك عن تفسير هذه الحروف المقطعات وايكال علمها إلى الله فيقال في تفسيرها حروف الله أعلم بمرادها فما معناها أنزل تحديا للعرب أن ما ستسمع بعدها من الكلام الذي يبلغ في البيان سحرا ويبلغ في الأثر عجبا ويبلغ في البلاغة والفصاحة مبلغا عظيما هو الذي ابتدأ بحرفين ياسين وابتدا بثلاثة حروف ألف لام ميم، بل بحرف صاد ونون وقاف لكن هذا الحرف والحرفان والثلاثة سيأتي بعده من الآيات في كلمات وعبارات مترسلات متتابعات لو أنزلت على جبل لخر الجبل خاشعا من خشية الله لو خوطب به الأرض لتكلمت لتشققت اسمع الموتى ولسير الجبال ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن فهو نحو من الإعجاز العجيب في مخاطبة العرب أرباب اللسان وللفصاحة والبلاغة التي كانت تفاخر ولا تفاخر إلا بما حباها الله من فصاحة وطلاقة لسان وبيان قول فامساك أهل العلم عن تفسير هذه الحروف هو الأسلم لأن الجزم بما وراء ذلك نوع من الغيب الذي لا يهتدى إلى طريقة ما لإثباته على هذا فمثل ياسين وطاها هي من هذا القبيل لكن عددا من أهل العلم استثنى ياسين وطها وقال هما اسمان لرسول الله عليه الصلاة والسلام دون بقية الحروف دون حاميم ودون ألف لام ميم مثلا ودون كافها يا عين صاد لما؟ قالوا لأنما بعدها إشعار بتتمة الخطاب ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فأشعر هذا عندهم أنه نداء له عليه الصلاة والسلام ولهذا فما تزال العامة اليوم تسمي ياسين وتسمي طه على أنها من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام هو قول أورده بعض أهل العلم قد لا يكون له حظ كبير من الصحة لكنه قول أثر فأثبته القاضي عياض وإلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطاها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام را ونحوها قال هنا القاضي عياض رحمه الله اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال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 قال ذكر أنها اسمان له يعني ياسين وطها الحديث لا يصح في سنده وضاع كذاب وآخر ضعيف أبدا لا يرقى إلى تحسين ولا إثبات نسبة هذا الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يثبت به حجة ولا استدلال قال وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه أراد يعني في معنى ياسين أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم سيذكر لك الآن جملة من أقاويل أهل العلم في تفسير ذلك هي كلها تفريع كما قلت عن الاتجاه إلى إيجاد معنى للحروف المقطعات في معنى ياسين وألف لام ميم ونحو ذلك نعم. وعن ابن عباس ياسين يا إنسان أراد محمدا صلى الله عليه صلى الله وسلم, وسلم وقال هو قسم وهو من أسماء الله تعالى الآن هذا أثر آخر عن ابن عباس يقول ياسين من أسماء الله قال قسم وهو من اسماء الله تعالى نقل ذلك حتى عن الإمام مالك رحمه الله فيما نقل القاضي بن العربي وأنه سئل عن من يسمي ياسين فلم يحب ذلك وعلله بأنه من أسماء الله ولا ينبغي التسمية به قال سعيد بن جبير رحمه الله هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم قال ولدليله قوله تعالى بعده إنك لمن المرسلين يعني تتمه الخطاب له نعم وقال الزجاج قيل معناه يا محمد وقيل يا رجل وقيل يا إنسان وعن ابن الحنفية ياسين يا محمد وعن كعب ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام يا محمد إنك لمن المرسلين ثم قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طيب هذا كله كما رأيت هو إثبات لما نقل عن أهل العلم في تفسير ياسين هل إراد القاضي عياض رحمه الله تعالى لهذه الأقوال تسليم بأن تفسير الآية في ياسين هو اسم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا هي إثبات لما نقل عن اهل العلم لكنه سينقل الآن كلاما في غاية التحرير فيقول رحمه الله نعم فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصحى فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكده فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا وجاج فيه ولا عدول عن الحق نعم الآن ذكر القاضي عياب بعض الأقوال عن أهل العلم في تفسير ياسين على نحوين الأول أنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنه نداء فانظر ماذا قال قال فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم لاحظ بهذا التقييد يقول إن قدر وإن صح فإن لم يقدر ولم يصح فإن هذا الكلام لا داعي للاشتغال به كثيرا والوقوف عنده طويلا يقول إن قدر وإن صح يقول كان فيه من التعظيم ما تقدم ما الذي تقدم؟ أن الله عز وجل لما يقسم في قوله لعمرك فإن هذا غاية البر والتشريف والتعظيم يا قوم والله لنبيكم عليه الصلاة والسلام والله يا أحب إن المؤمن يفرح إذا وجد تعظيما من الله عز وجل له لشخصه وإذا وجد ثناء من ربه سبحانه وتعالى له على ضعفه فإننا والله لاشد فرحا إذا ما وجدنا في كتاب الله تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام تدري نيمة لأن التعظيم له تعظيم لأمته لأن التعظيم له عليه الصلاة والسلام وتشريف مكانته شيء عظيم لا ينال شخصه صلى الله عليه وسلم وحده بل والله يدخل فيه أمته ألا ترى إلى كم ينافح ويدافع ويحاول عليه الصلاة والسلام أن يصيب لأمته كل أبواب الخير فمهما وجد عليه الصلاة والسلام عند ربه من الحظوة والمكانة والمنزلة والله لا ليجعلنها لا يجعلنها في نصيب أمته صلى الله عليه وسلم وقد فعل فنفرح لأن ما يناله عليه الصلاة والسلام من هذه المعاني عند ربه وما يحبوه الله تعالى به من الكرم والشرف والتعظيم والإجلال نعلم والله تماما أنه سينعكس ذلك على أمته تشريفا وتعظيما وأن ما له من الحظوة عند ربه سيجعله عليه الصلاة والسلام لأمته وقد فعل كما قلت صلى الله عليه وسلم فلهذا يقول القاضي عياض فإن قدر أنه من أسمائه عليه الصلاة والسلام وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه لو قلت إنه قسم ياسين فما الذي جاء بعده والقرآن الحكيم هذا قسم فيكون قسما برسول الله عليه الصلاة والسلام يعقبه قسم بالقرآن فكأنه أقسم الله بنبيه وعطف عليه قسما بكتابه فما الذي يجتمع فيه القسم بأعظم بشر وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام وأعظم كتاب وهو القرآن أين جواب القسم إنك لمن المرسلين فعاد هذا القسم العظيم لإثبات قضية عظمى إثبات رسالته عليه الصلاة والسلام بل وهدايته على صراط مستقيم يقول رحمه الله وإن كان بمعنى النداء يعني هب أنه ليس قسما ويا سين نداء يا محمد يا إنسان يا رجل على ما تقدم من معاني أقاويل السلف فإن قدر أنه نداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم والشهادة بهدايته يقول أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق اللعوي فيه ولا عدول عن الحق فإذا ملت إلى الراجح والوقوف عن تأويل هذه الحروف المقطعات وتكل علمها إلى عالم البريات وخالقها فقلت ياسين الله أعلم بمرادها فإنك لا تزال في السياق والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فلا تزال في السورة الدلالة الواضحة على عظيم المنزلة أن يقسم الله بكتابه على صدق رساله نبيه عليه الصلاة والسلام نعم قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في بالرسالة في كتاب إلا له وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه يعني فيه من التعظيم والتمجيد ما فيه لو كان معنى ياسين يا سيد فليس فقط وإثبات اسمه بل وصف السيادة وأن الله عز وجل يخاطبه بهذا المعنى كل ذلك على ما تقدم أنه لو ثبت ذلك وترجح في تفسيرها بالمعاني التي سلفت نعم. وقد قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم وله السيادة الثابتة على خلق الله أجمعين في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا سيادته ما حملته على الفخر وحاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بل ما زادته والله إلا تواضعا ولين جانب وحفاوة وقربا من الفقراء وتواضعا واهتماما بالأمة وحرصا عليهم سيادته ما كانت إلا رأفة ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم أما قلت لك حيثما ثبت وصف تشريف وتعظيم له وجدت في ظلالها والله حفاوة لأمته حيثما وجدت تعظيما وتكريما وتشريفا بوصف أو بعبارة أو بلقب لرسول الله عليه الصلاة والسلام والله تجد في ظلالها حفاوة لأمته ومنزلة رفيعة أفلا نفرح أن نجد في كتاب الله تعظيما لشأن رسول الله بلا والله عليه الصلاة والسلام نفرح لأننا نحبه فكل ما يناله من الكرم والحفاوة والشرف نفرح لأنها نالت أعظم محبوب في قلوبنا عليه الصلاة والسلام هذا أولا ونفرح ثانيا لعلمنا أن كل ما يناله بأبي وأم عليه الصلاة والسلام من الشرف والحفاوة والكرم فلأننا وبكل شرف من أمته ننال نصيبا من هذا الشرف والحفاوة والكرم الذي اختصه الله تعالى به فصلى الله عليه من نبي، جعل الله تعالى تشريفه وتعظيمه وتكريمه حظا وافرا لأمته تلوذ بهذه المعاني العظيمة وهي تجد فيها هذا المعنى الكبير من الوصف الكريم من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قيل لا اقسم به اذا لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه حكاه مكي وقيل لا زائدة اي اقسم به وانت به يا محمد حلال او حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين والمراد بالبلد هنا والمراد بالبلد عند هؤلاء مكه والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفت مكانه مكانك فيه حياً وبركتك, وبركتك ميتا يعني المدينة والأول أصح لأن السورة مكية وما بعده يصححه قوله تعالى وأن حل بهذا البلد ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين قال آمنها الله تعالى بمقامه, بمقامه فيها وكونه بها فإن, فإن كونه أمان حيث كان نعم هذه ثالث الآيات التي ساق المصنف في هذا الفصل في قسم الله تعالى بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه الأولى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون والأخرى ياسين والقرآن الحكيم وقد تقدم ما فيهما سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يا أحبة أن يقسم الله بنبيه مباشرة لا عمرك أو بحياته فيه من التشريف والتكريم وتعظيم القدر ما غير ما هو غير خاف وأن تحمل معنى ياسين على أنه اسم له فتقول قسم أو نداء أعقبه قسم بجلالة منزلته وإثبات رسالته أيضا فيه من التشريف والتعظيم ما لا يخفى لكن أن يقسم الله ببقعة وبمكان في الدنيا من أجل حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فهذا باب آخر من العظم يا كرام أن يصبح المكان عظيما بعظمة من يسكنه وأن يحل هذا المكان من البركة والتشريف والتعظيم لعظمه من حل به يقول ربك لا أقسم بهذا البلد يعني مكة وانت حل بهذا البلد فحل القسم بهذا البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد وكما قال القاضي عيا فسواء فسرنا بلا هنا على النفي لا أقسم يعني أن الله عز وجل ينفي قسمه بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه يا محمد فإذا خرجت فإن الله لا يقسم به إشارة إلى عظيم منزلته وأنه إذا فارقه عليه الصلاة والسلام لم يكن له تلك المكانة عند ربه سبحانه وتعالى والصحيح الذي عليه المفسرون أن لا هنا ليست زائدة وهم يتحاشون لفظه زائدة في شيء من كلام الله لأنه لا زائده في كتاب الله لكن يقولون هي توكيد فيقول المعنى لا اقسم أي أقسموا ولا هنا تحل بهذا البلد قيل لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه حكاه مكي وهذا على حمل لا في قوله تعالى لا أقسم على النفي اي لا أقسم وقد فارقت هذا المكان إشارة إلى أن, على أن مقامه عليه الصلاة والسلام بمكة هو الذي جعل الله سبحانه هو الذي, كان هو الذي أقسم الله تعالى به أما وقد فارقها فقد زال هذا المعنى قال وقيل لا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك هذا على التفسير الآخر أن لا هنا لا تكون نافية وتكون زائدة بتعريف النحات ويج ويجتنبونها في تفسير القرآن فلا يصفون شيئا في القرآن بالزيادة لأن كل لفظ في القرآن له دلالته فيفسرونها بالتوكيد والمعنى لا أقسم أي أقسموا فتكون توكيدا وإثباتا للمعنى أقسم بهذا البلد وأنت حل به فالواو في قوله وأنت واو الحال يعني أقسم يا محمد بهذا البلد حال كونك مقيما به وأنت حل يقال حل فلان بالبلد معناه وطئها وأقام بها ونزل بها وأنت حل أي مقيم وهذا معنى قوله وأنت به يا محمد حلال والمعنى الآخر وأنت يا محمد حل لك ما فعلت فيه بمعنى أن الله لم يثرب عليه ولم يحرج عليه عملا عمله بمكة ولم يجعل ذلك في شيء منه حرجا عليه صلى الله عليه وسلم أو حل لك قال على التفسيرين والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة وقال الواسطي في قول آخر يحمل فيه تفسير البلد على المدينة قال أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا يعني المدينة قال القاضي عياض والأول وأصح يعني أن المقصود بالبلد مكة قال لأن السورة مكية فإذا أقسم بها في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلا معنى لأن تفسر بها المدينة قال وما بعده يصححه قوله تعالى وانت حل بهذا البلد يعني التفسير بالمدينة يساعد عليه قوله وانت حل بهذا البلد فإنه كان مقامه بعد الهجرة بالمدينة قال ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين قال آمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها صلى الله عليه وسلم فإن كونه أمان حيث كان ثم قال تعالى ووالد وما ولد ومن قال أراد آدم والد يحمل على آدم لأنه أبو البشر جميعا وهو والد الكل فوالد أقسم الله بآدم وما ولد بذريته من أراد آدم فهو عام وفسرت الآية بقوله ووالد إبراهيم عليه السلام لأنه الأب الثاني أبو الأنبياء عليهم السلام فقال ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهي إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لان ما ولد إبراهيم من الأنبياء فقد كان خاتمهم وإمامهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السورة فتتضمن السورة القسم به عليه الصلاة والسلام في موضعين نقف عند هذا وقد أورد القاضي عياض رحمه الله في الباب آيات أخرى فيها إيضا إشارة إلى القسم به صلى الله عليه وآله وسلم هذه إلماحة في قدر نبيكم صلى الله عليه وسلم في كتاب الله بقسم الله تعالى به تعظيما وتشريفا واجلالا فعظموا نبيا عظمه الله واملؤوا صدوركم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوا ليلتكم عامره بكثره الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه واله وسلم ولسان حال احدنا شرف النبي على الانام مكانه وعلى على بنيانهم بنيانه صلى عليه الله في ملكوته ما صيغة من درر البيان بيانه واهتاج من ذكر الحبيب محبه واهتز من شدو الهوى افنانه وتضوع القلم السخي بمدحه وفم المحب وقلبه وبلانه فصلوا وسلموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما باللسان تحركون بها أفواهكم وبالقلوب تنبض بها افئدتكم وبركة ترجونها في ليلتكم وغدكم واجعلوا ذلك من جليل العمل وصالحه الذي تتقربون به إلى ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلام دائمين أبدا واجعلنا يا رب في أعظم من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلف لديك هذا الجلال والإكرام اللهم نسألك رحمة واسعة لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وللمسلمين أجمعين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم لنا بخير وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ارحم أمواتنا واشف مرضانا وتقبل صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار واله وصحبه المهاجرين والأنصار وتابعيهم ومن تبعهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين